ما أروع السير على خطاهم أولئك الذين هدى الله شقوا طريقهم راحلين للمجد حتى أصبحوا قنادة تباها بها المجد سنينا وسنين فلنزمع رحالنا ولآثاره فلنقتدي فأرض المجد جدباء لإغداقنا وليكن لسان حال كل منا نبني كما كانت أوائلنا تبني ونرحل مثل ما رحلوا إلى كل عشاق المجد أهدي رحلة للمجد محبكم أبو علي راحل والشوق يهمي قوبلا والدجا يرقوب خطوي واجلا فأنا النور الذي يغريقه وأنا الجرح الذي من داملا راحل والشوق في طوبى ولا وجاياك مصطوي واجدا فأنا انا الذي يريقه يريق وانا الجرح الذي بدا مدا وانا كل جموح طامح طامح مضرم الخطوي على درب العلا, العلا لم تزل ملآ فميء شودة صاغها الفجر وغناها الأولى وأنا كل جموح طامح مضرم الخطوي على درب العلا لم تزل ملآ فميء شودة صاغها الفجر وغنها الأولى راحل والشوق يهمي قوبنا والدجا يرحب بفطوي واجلا فأنا الذي الذي يريقه, يريقه وأنا الجرح الذي من دامنا فانتشى في كل أرض عادة عابقاً وانتضوا في كل ساح آملاً, آملا وانم الجيل على آثارهم, آثارهم مؤمنا مستمسكا مستبسلا وانتشوا في كل أرض عابقا وانتضوا في كل ساح آملا وانم الجيل على آثارهم مستمسكا مستفسلا راحوا الشط يطي بلى الجزائر أفياهم كذا هكذا كانوا فلا كنا إذا ما اقتبسنا من سناهم شو على من سناهم شو على أي جفن حائر مر في أفياهم مكتاحلا هكذا كانوا فلا كنا إذا ما اقتبسنا من سنهم شو على ما اقتبسنا من رحلة للمجد شقوا ذربها كم تمنى المجد أن نرتاح رحلة للمجد شقوا ذربها كم تمنا المجد أن نرتاح له كم تمنا المجد أن نرتاح له كم تمنا للمجد شق دربها كم تمنى المجد أن نرتح راحل والشوق يهني قوبنا والدجا